قد أوميت الحب ظلماً قد اميت بالصليب منطق الناس تلاشى إثبت الحب سكيب إنه حب سيبقى آبد الظهر يكون ليس حب مثلها صادق دوما حنون قصه الحب العجيب قد تجلت في الصليب قد رواها لي حبيبي ساعة الصمت الرهيب وهو مسحوق الفؤاد وهو مجروح الجبيب رواها لي حبيبي بالدم الغالي السمين